ي و م لا يغني م و س و ع ن م و ل ا ش ل ن ا ب ل هم ي للعلوم ن ا ل ا س ل ا ق و ن ط ع ا م ا ل أ ث ي م كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه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 به ت موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه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 م ا ي س ن ا ه ب ل س ا ن ك ل ع ل ه م يتذكرون ى ا ل ج م ء ا ل ا و ن